लल प्रदेश आओ أعوذ بالله من الشيخ والمعجيم Duh. وإلى ثمود أخار صادعا وتع فيها فاستر Oh, Aww. We <laughs> are <laughs> Thank mm -hmm. See uh -huh. دونني غير تحسين فَمَا جَاءَ أَمْرُنَا فدم جَاءَ أمرنا رحمة <تصفيق> من Có Allahul Qur'an طائمة فضحكت فضحكت كسر بالشوناب والمرأة أنطى One million Oi, mãe. Uh-uh. Oh. <laughs> لو طارق نجم يوم تبلس رأي رفع ما لغو قوتي وما ما يصير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 فضيلة القارئ الدكتور أشرف محمد جثني الهوي حفل الليلة وكانت معكم النزاع المحلية بهو ونجح المادي ونستودعكم الله ونلتقي بكم على خير ان شاء الله والسلام من السلام والسلام عليكم